يا ليت شعري ما تخبئ في غدي شوق الفضاء بنورك المتجدد يا ليت شعري ما تخبئ في غدي يا ابن الظلم يا ما تعبد من السراء أبدا تروح على الأنام وتؤتدي شيء أبتنا القرون ولم تزل طفلٌ تطالعنا بوجه أمردي طفلٌ تطالعنا بوجهٍ أمردي تنقضي الحياة فلا تعود إذا مضت واراك تفتم الحياة وتابتدي تنقضي الحياة فلا تعود إذا مضت واراك تختتم الحياة وتبتدي واراك تختتم الحياه وتبتدي رقدا انا مخليهم وشجيهم وضللت وحدك ساهرا لم ترقد رقدا الأنام مخليهم وشجيهم وضل أحدك ساهرا لم ترقد ولقد حسبتك بالسلام مباشرا فبرزت مثل الخنجر المتجرد إني أرى نارا وعد هشيمها وثقابها لكنها لم توقدي وثقابها لكنها لم توقدي أشار الطرب الجوانح تائرٌ والغرب يهدر كالختم الموسبيدي، والشرق الطرب الجوانح تائرٌ والغرب يهدر كالختم الموسبيدي، والغرب يهدر كالختم الموسبيدي. ثم يا ليت شعري يا هلال اعاذ للمسلمين من نصر دين محمد اتعيد للجمرات سابق عهدها أتعيد للإسلام مجد المسلمين ادور عهد الراشدين بي اثرب وحزت بين النجوم الحسدي، وحزت بين النجوم الحسدي. أدركت دولة عهد شمس حينما، بلا غل ولد بها عنا الفرقدي. أدركت دولة عهد شمس حينما. بلغ الوليد بها عنان الفرقدين بلغ الوليد بها عنان الفرقدين ولقد طلعت على بني العباسات بات الرشيد مع السها في مقعدي ولقد طلعت على بني العباسات بات الرشيد مع السها في مقعدي لها في عليها دولة قدام شكان تمتد حتى ساحل المتجمدين عام وآخر مقبل ومواعد شيئاً عشان وأحتفلت بمولدي شيئاً عشان وأحتفلت بموالدي. ولقد تشابهت السنون كأنني ما عشت عمري غير عام مفردي. ولقد تشابهت السنون كأنني. ما عشت عمري غير عام منفردي ما عشت عمري غير عام منفردي قالوا عجبنا ما لشعرك نايح في العيد ما هذا بشدو معيدي قالوا عجبنا ما لشعرك نايح في العيد ما هذا بشدو معيدي وقالوا في قفص وقالوا غردي ما لي يرى الشرق المهيض جناحه رغم اتهاد الهم غير مواحد رغم اتهاد الهم غير مواحد رغم, غير رغم تباع وتشترى في السوق من يدي سيد تنضي إلى يدي سيدي أو ما منتبأ في السوق من يدي سيد تمضي إلى يدي سيدي يدي سيدٍ تمضي إلى يدي سيدٍ ونرى ونسمع صامتين كأننا لم نسمع وكأننا لم نشهد ونرى ونسمع صامتين كأننا لم ناستمع وكأننا لم ما ملي بجير مستجد لم يريد إلا عن الجد القديم الأبعدي لم يعتد الضيم الذين اعتادوا أهو بكل يد على المتعودين اسم الهوانا يطلب اليه البدل لم يطلب اليه البدل لم يتعدد قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح